بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرثا فالآصفات عفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نتفت وإذا الرسل أبتت لأيه يوم نجلت ليوم الفصر وما أدراك ما يوم الفصر ويل يومئذ للمكذبين ألم نعلك الأولين ثم نتبعهم لا ذلك نفعل بالمجرمين ويلو يومئذ المكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معنوم فقدرنا فنعم القادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة نحياء وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ مُكَذُبِينَ إِنْ طَلِقُمُّ إِلَى مَا كُنتُمْ بِي تُكَذِبُونَ إِنْ طَلِقُمُّ إِلَى ظِنِّي تَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْرِي مِنَ اللَّهَبَ إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جما لا تنفق ويله يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذل لهم فيعتذرون ويله يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم فإن كان لكم كيت فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشترون كنوا واشربون هلئ أم بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا لكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم كعو لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعد أومون